وقال الذين كفروا لا تأتي الساعة قل بلا وربنا تأتينك عالم الغيب لا يعزب عنهم إثقال ذرة عالم الغيب لا يعجز عنهم إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا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 والذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق, هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل مزق إن إنكم لفي قلق جديد